بسم الله الرحمن الرحيم يا سمين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على خراط متقين تنزيل العزيز الرحيم يَطُبُّ بِرَقْمٍ مِّنَّا أُنذِرَ آثَامَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ وَأَجَعَلْنَا مِن دَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدَّهُمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّهُمْ فَأَقْشَيْنَا هُمْ فَهُمْ لَا يُصْرِفُونَ وَتَوَارَىٰهُمْ عَلَيْهِمْ أَنْ لَغْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إنما تنبر من اتبع الدكرة وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأزر جرين إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إيمان مبين أضرب لهم مثلا أحد القري إِذْ جَاءَ المُبْتَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ الثَّنَائِ فَكَذَبُوهُمَا فَعَلَّذَلَّ ذَلِكَ أَعْلَّذَلَّ ذَلِكَ إِنْ تَفْقَرُونَ قالوا ما أنتم إلا كَفَرْنَا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إن إِلَىٰ آبَائِنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى الْإِبْرَاهِيمِ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ أَحَدٍ مِّنَ النَّبِيِّينَ قَالُوا قالوا إنما تقي الله بكم لئلا مسنته لنجد منكم ولا يمسن من عذاب أليم قالوا قائركم معكم أليس كذب بل أنتم قوم مسرفون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 آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليس قومي يعلمون قال يا ليس قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين أَن لَّمْ نَعْلَ عَلَيْهِ مِن بَغْضٍ مِنْ جُلٍّ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا وَمَا كُنَّا مُرْجِلِينَ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُم قَامِدُونَ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 وَأَيَّتُنَّ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَدَّا فَمِنْهُ يَأْكُونُ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَفِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعَرْوُنَ ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشترون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم, ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منهم النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقف النهار ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادة العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل كابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذجيتهم في الفلك المشحون وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَقْطَعُونَ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيصَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَسَاعًا إِلَىٰ حِينٍ وَإِذَا قِيلَ رُدُّوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا رَجَاكُمْ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ قُلْ أَفَنتُمْ تَذَرُونَهُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يرغبون إلا صيحة واحدا تأخذهم وهم يكسلمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون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 فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجدرن إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواتهم في ظلال على الأراء مستكعون لهم فيها فاكهة ولهم ما يزدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا خراب مستقيم ولقد أضل منكم جدلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إفلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نقسم على أقوام وتكلمنا عنهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يسبون ولو نشأ لقمنا على أعينهم فاستبق الصراط فاستبق الصراط فإنما يدركون ولو نشأوا لما سقناهم على مكانتهم فمساقعون مضيعون ولا يرجعون ومن أن يره نكث في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشحرة وما ينضيله إن هو إلا بثروة وقرآن مبين لينبر من كان حيا وحق القول على الكاترين أولم يروا أن ما خلقنا لهم مما عدلت أيدينا أنعاما فهم لها فَهُمْ لَهَا مَالٌ كُوَّلٌ وَظَلَلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَقُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُونُ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَاقِعٌ وَمَشَارِدُ أَفَلَا يَشْعُونَ وَاتَّقَضُوا مِنْ أَلْوٍ اللَّهِ آلِهَتَ الَّلَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مصدرون فلا يحفنك كقولهم إنا نعلم ما يشعرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان عما خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا ۖ قَالَ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنَّ فِي عُيُونِ الْحَمِيمِ فَمَن يُنقِذُهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْحَرِيِقِ ۖ قَالُوا لَا نَرَىٰ مِنَ اللَّهِ إِلَّا مَا أَرَنَا ۚ فإذا أنتم من متصيدون، أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ بِالْقَانِتِ؟ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُ بَلَى وَهُوَ الْخَالِقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَيْقُولَ لَهُ أَيْقُولَ لَهُ كُوْنُ فَيَكُونُ إِنَّ دِينَنَا لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَنَا مَا لَهُ سُلطَانٌ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ